امين لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه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 لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم عروة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إِذْ جعَ الذيينَ كَفَروا فِي قُلُ بِهِمُ الحمةَ حميةة الجهلية فَأَنزَل اللهَّ سكينَتَهُ على رَسُولِهِ وَلَ المُؤمننين وَأَلْزَمَهُم كلَِمَتَ التَّقوى وَكانوا حََّّ بِهَا وَأَهلَها وَكانَ اللهَّهُ بكُلّ شيءَ عَمَا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 بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا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 ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع على يغض بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يَدَي الله ورسوله واتقوا الله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي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 قُلئِكَ الذي نَم تتحَنَ اللهَّ قُلوبَهُم للتقوام لَهُم مَغفرَِةُ وَأَجر عظيم إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا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 لو يطيعكم في كثير مِنَ الأمر لعنتم ولكن الله حبَّب إليكم الإيمان وزيَّنه في قلوبكم وكرَّه إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشيدون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 ف أَتْفَأَصِْحُ بَيْنَهُماَا بِالعَادِلِ وَأَقصِقُون إِ اللهَّهَا يحِبُّ المُقصقين إِ مَ المُؤمنِنونَ إخْوَ فَصِْحُ بَيْنَ أَخَوَيكُم وَاتَّقُ الله وَاتَّقُ اللهَّه لعَكُم تُررحَمُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ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 الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفى وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا تؤمنوا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 والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم ننذر منهم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 وَنَزَّلْنا مِنَ السَّم إمَا أَمُّ بَكَ فَأَبَت نَابِ فَأَبَتناَابِهِ جََّاتِ وَحَبَّ الْ الحَصيد وَنَّخلَبَ سِقاتِلَهَا قَلْع النَّظد رزْقَل للِعبادِ وَأَحينَ بِِ بَلْدَةَم متَ كَذَلِكَ الْخُروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الروس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس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 يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْتَ لَأْتِ وَتَقُولُ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 وَلاقد خَلَق السماواتِ والأرضَ وَما بينَهُما في سَّةِ أيام وَما م السَّناامِ اللغوب فَصِعَ ماَا يقولونَ وَسَبّح بحمدِ ربك وَسَبح بحمدِ رِك قبل قُلوع الشَّمس وَق الغروبَ وَمن الليل فَسَّح وَأَدَبَار السجود وَتمع يومَ يونادله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 ذلك حشر علينا يسير نَحْنُ أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وَالذاريات ذروا فالحاملات وقروا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا ان ما تعدون لصادقه وان الدين لواقع والسماء اذا تلحق انكم لفي قول مختلف يوفك عنه من افك قُتِلَ الخَرْوَاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ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 وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ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 قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فاقبلت امراته في ثروه فصكت وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم ايها المرسلون